وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كفابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابا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 ان اذاذرناكم عذابا قريبا يوما يظلم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يايتني كنت ترابا اعوذ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئذ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 فَأَخَذَ ٱللَّهُ مُنَكَلاً ٱلْءَاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ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 فإذا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ وورثت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى واما من خاف مقام ربك ونن نفس عن الهواء ونن نفس عن الهواء فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعه ايانا مرسانا فيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرا فمن شاء ذكرا في صحف مكرمة مرفوعة مرحلة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 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَن أَصْبَحَ بَشَرًا مَّا أَصْبَا ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكنة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ يومئذ أَمْ بِهِ شَأْنٌ يُغْنِيكَ وُجُوهِيَ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرًا ضَاحِكًا مُسْتَبشِرًا وَوُجُوهِيَ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبًا تَرْهَقُهَا قَتَرًا أُولَئِكَ هُمُ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 وعلمت نفس ما أحضرت فلا أقاسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبف إذا تنفس إنه لقول رسول كريم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 إنه وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون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 يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا ظَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَى لَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ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 الفجارن في جحيم يصلون ذا يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين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 كل معتد أثيف إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم هم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم تعرف في وجوههم ظَرَفَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْتَرِفُونَ إِنَّ الذين يَرَوْنَ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ طَلَبُوا فِكِين وَإِذَا رَأَوْا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ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 أَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا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 والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جلل لما علم عذاب لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بعطى ربك نشيد انه هو يوجد او وهو الغفور الودود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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفو مؤوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء غطارط وما طارق ان نجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من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 رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجور يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع لسعيها راضيا في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سرر مرفوعا وأكواب مرفوعة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 لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد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 وَأَمَّا إِذَا مَسَّتْهُ الضُّرُّ فَهُوَ يُذْكِرُ رَبَّهُ فَإِذَا هَمَّنَا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 يوم اذا يتذكر الانسان يوم اذا يتذكر الانسان وانما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاق يا أية من نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقى تحمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فيه من ذي مسغبة يتيما ذا مقاربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قد أفلح من زكى ذا وقد خاب من شقام فقَالَ لَ رسول اللهن قَ الله, الله وَسقان فكَذب فقَون فدَمدم عَ مرَّك بذابِ فَسَان وَل يخَافَقُ ب ود باللهِ منِ الشيطان الرجم بِسمِ الله الرحم الرحم والليل إذا يغشى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 ولي عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلغى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتغلى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرمى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 ورفعنا لك ذكارك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيني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 زاغلنا نسفع عنا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديا سندع الزبانيه, سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان انما لنا يوم اذن تحدث اخبارا بان ربك اوحا لها يوم اذن يصدر الناس اشتاء ليراوا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يره نعم المفقال برة شرا يرد والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإن هو على ذلك لشديد وانغه لحب الخير نشديد افلا يعلم اذا بعث رما في القبور افلا يعلم اذا بعث في القبور وحصل ما في الصدور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 اما ما افقت موازينه فهو في عيشه الراضي واما من خفت موازينه فان مغوايا وما, وما ادراك ما هي نار حاميه الهاكم متكاثر الهاكم متكاثر الهاكم متكاثر حتى زرتم المقاب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لرون في الجحيم ثم لا عين اليقين ثم لا تسألون يوم يبن عن النعيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة أمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطامة وما ادراك ما الحطام وما ادراك ما الحطام نار الله الموقده نار الله الموقده وما ادراك ما الحطام نار التي تطلع على الافئده التي على الافئده انها عليهم مقصدا في عمد ومبتدا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين تضليهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإلى فقرين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 أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 لكم دينكم ولي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره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 لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد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 قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخماس